بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار الى جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهما فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها الى بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدمهم فسواها ولا يخاف عبداها